لا يستمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوعا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف تفأت شهاب فاقب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 بل كنتم قوما طاهين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 اِذَا مِثْلُكُمْ تُرابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَعِيرِ جَهَنَّمَ قَالَ تاللهِ إِن فِي الثَّلَاثِ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 أذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَعَتْ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَا هَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَعَتُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيلِ فَالْعُهَاءَ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ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 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ أَوَرَأَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقُونَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ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 إذ قال لآبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أَإِثْكَن آلِهَتَهُنَّ اللَّهُ تُرِيدُونَ فَمَا غَلَّقُوا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِينَ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 والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم وَقَالَ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام خلين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر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 وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقٍ نَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وترتنا عليهما في الآخرين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 سلام على إلياسين إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمّرنا الآخرين وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين وذِلَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ ثَلْتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ثُمَّ دَنَّاهُ بِالْأَرْضِ وَهُوَ شَقِيم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ قُضْبٍ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 من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ تذكرون أم لكم سلطان مبين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 وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِدَّةَ مَذْكُرَ مِنَ الْأَوَّلِ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ